117. 118. 119. 110. 111. 111. 112. 113. 113. 114. 114. 115. 116. قُلْ مَا بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ من عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فمنه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأُخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغون. فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون مِنْهُ تشابه منه باتغاء الفتن وباتغاء تأويله وما يعلم تأويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لا تزق قلوبنا رَحْمَةً إذ هديتنا وهب لنا من لدوك لا تزق قلوبنا بعد 1. Innaka anta alwahaab. 2. Rabbna, innaka jāmī'u nas līyōm lā raib Rabbna, innaka jāmī'u nas 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9.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 وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فعتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 1. يرونهم مثليهم رأي العين 2. والله يؤيد بنصره من يشاء 3. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقرطرة والقناطير المقرطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحطب.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 الذين اتقوا عند ربهم جنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُ A Sabrina, a a Sabrina, a والمستغفرين a شهد الله Sabrina, لا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 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. فَإِنْ أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاذ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين يعمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 kayfa itha jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat وتنشأ وتعز علم الملك ممن تنشا بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي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 ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه تقى ويحذركم الله نفسا ويحذركم الله نفسا والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدور يعلمه الله، وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم مَا في السماوات وَمَا في الأرض. والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود وبينه نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت سوء تود لو أن بينها وبينه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله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 Qul aqehu allah wa arrasul Fain tawalewu Fainna allahe la yuhibu l Best three 5Y kn ع Brod fi V architectural 1 O se je zyríve mus volé 2 D Kollförte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 21. قالت, هو من عند الله 22. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا رب قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو طائب يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك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 Válaso, إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ rodičů, قَدْ a بِآيَةٍ tím, رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ ach, الطِّينِ kumpí, الطَّيْرِ na فِيهِ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إلى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 وَرَافِعُك إلَيَّ وَمُطَهِّرُك مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجُعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ فأم الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم والله لا يحب الظالمين فَلِكُلٍّ كَتَبْنَا مِنْهُمْ أَجَلًا ۖ وَالَّذِينَ أَعْمَالُهُمْ كَأَنَّهُمْ رَمِيمٌ إِنَّمَا مَثَلُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثم قَالَ له كن فيكون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 <تكتبت> فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله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 La na'budu illa Allaha wa la mushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan